ومتعلمتش عيش ولا خايف ولا عد بجراحاتي انا م ص ن ع من صبر يسوع ا ل ر ق ا ء اللي الكسر ن ا ساكن فحصوني ا ل ي م ي ا ك يا يا يا ما اتعلمتش خ ل دموعك وش عن عيني رقايه ولا, ولا ر ح و ق ف مره ط و ع ك اني ابص ر ا ي ه 「私はこの世にさらすのを理解」<音楽>「私<音楽> خ ل عدوي يشوفني بدون تسبيح ولا بكابه قلبي هغني ك أ ن ي بدون مسيح انا ساكن ا ح ص ه من صفر <تصفيق> وليد ناسي وليد ناسي